بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحان والليل إذا يوشاها والسماه وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما, طحاها والأرض وما طحاها ونفسه وما سوى فَأَلَمَكُ جُوراً وَتَقُوا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّ أَفْلَحَ من كذب التعود بقروا إذ انبعث أشقاء فقال لهم رسول الله ناقة الله وسكر فَكُلُّ مَا لَكُمْ عِنْدَهُ فَعَنْ تَمَامِ لِمَرْبُهُم بِذِمْ بِذِمْ فَسَوَّلُوا